ثمّ بعثنا مِن بعدهِ رُسُلًا إلى قومهم فجاؤهُم بالبينات فجاؤهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كَذَلِكَ نطبَع على قلوب المعتدين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 وتكون لكم الكبر يماء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما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 فما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم.